الفصل الثاني في الباب الثالث من كتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي الصوتية الثامنة من الكتاب الأدلة من سنة المطهرة على عدم تأثير عارض الجهل في الردة وفيه أربعة مباحث المبحث الأول حكم الاعتراض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم المبحث الثان صفة الخوارج وحكمهم المبحث الثالث التغيظ من الصحابة دلالة على كفر صاحب المبحث الرابع فرق القدرية وحكمها الفصل الثاني. الأدلة من السنة المطهرة على عدم تأثير عارض الجهلة في المبحث الأول حكم الاعتراض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الأول وأما السنة المطهرة فأذكر أولا عدة أحاديث مع تعليق مبسط عليها خشية الإطالة قال ابن تيمية بعد ذكر أحاديث الخوارج ومن ذلك ما رواه ابن أبي عاصم وأبو الشيخ في الدلائل بإسناد صحيح عن قتادة عن عقبة بن وساج عن ابن عمر قال أترسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليد من ذهب وفضة فقسمه بين أصحابه فقام رجل من أهل البادية فقال يا محمد والله لان أمرك الله أن تعدل فما أراك تعدل فقال لويحك من يعدل عليك بعدي فلما ول قال ردوه علي رويدا ومن ذلك قول الأنصاري الذي حكم زبير في شراج الحرة لما قال له صلى الله عليه وسلم يأسقي يا زبير في مسرح الماء إلى جارك فقال أن كان ابن عمك وحديث الرجل الذي قضى عليه فقال لا أرض ثم ذهب إلى أبي بكر ثم إلى عمر فقتله ولهذا نظائر في الحديث إذا تتبعت مثل الحديث المعروف عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن أخاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الناس يزعمون أنك تنهى عن ألفيء وتستخل به فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت أفعل ذلك انه لعل وما هو عليهم خلوا له جيرانه جرواه أبو داود بإسناد صحيح فهذا وإن كان حكى القف عن غيره فإنما قصد به أن اتقاصه وإيذائه بذلك ولم يحكه على وجه الرد على من قاله وهذا من أنواع السب ومثل حديث ابن اسحاق عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم جزور من أعرابي بوسق من تمر الذخيرة فجاء به إلى منزله فالتمس التمر فلم يجده في البيت قال فخرج إلى الأعرابي فقال لي عبد الله إن ابتعنا منك جزورك هذا بوسق من تمر الذخيرة ونحن نرى أنه عندنا فلم نجد فقال الأعرابي واغدراه واغدراه فوكزه الناس وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه رواه ابن أبي عاصم وابن حبان في الدلائل فهذا الباب كله مما يوجب القتلى ويكون به الرجل كافرا منافقا حلال الدم كان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء يعفون ويصفحون عمن قاله امتثالا لقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ويبين ذلك أي عفو صلى الله عليه وسلم عما ساب ما روى إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي عن عكرمة عن أبي هريرة شرطة رضي الله عنه شرطة أن اعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في شيء فأعطاه شيئا ثم قال يأحسنت لك قال الأعرابي لا ولا أجمل قال فغضب المسلمون وقموا إليه فأشار إليهم أن كفوا ثم قام فدخل منزله ثم أرسل إلى الأغرابي فدعاه إلى البيت يعني أعطاه فرضي فقال إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت وفي أنفس المسلمين شيء من ذلك فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك قال نعم فلما كان الغد أو العشاء جاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم جاء فسألنا فأعطيناه فقال ما قال وإنا دعوناه إلى البيت فأعطيناه فزعم أنه قد رضي قال الاعرابي نعم فجزاك الله من اهل وعشيره خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا أن مثلي ومثل هذا الاعرابي كمثل رجل كانت له ناقه فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها الا نفورا فناداهم صاحب الناقه خلوا بيني وبين ناقتي فانا ارفق بها فتوجه لها صاحب الناقه بين يديها فاخذ لها من قمام الارض فجاءت فاستناخت فشد عليها رحلها واستوى عليها وإن لو تركتكم حين قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار ورواه أبو أحمد العسكري بهذا الاسناد قال جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا مال أبيك فأغلظ النبي صلى الله عليه وسلم فوثب إليه اصحابه فقالوا يا عدو الله تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره بهذا يبين لك أن قتل ذلك الرجل لأجل قوله ما قال كان جائزا قبل الاستتابة وأنه صار كافرا بتلك الكلمة ولولا ذلك لما كان يدخل النار إذا قتل على مجرد تلك الكلمة بل كان يدخل الجنة لأنه مظلوم شهيد وكان قاتله دخل النار لأنه قتل مؤمنا متعمدا ولكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن قتله لم يحل لأن سفك الدم بغير حق من أكبر الكبائر وهذا الأعرابي كان مسلما ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حقه لفظ صاحبكم ولهذا جاء الأعرابي يستعينه ولو كان كافرا محاربا لما جاء يستعينه في شيء ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ليسلم لذكر في الحديث أنه أسلم فلم يجري للإسلام ذكر دل على أنه كان ممن دخل في الإسلام وفيه جفاء الأعراب وممن دخل في قوله تعال فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ألفنا وقال الحافظ معلقا على حديث أن كان ابن عمك وإنما لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القصة لما كان عليه من تأليف الناس كما قال في حق كثير من المنافقين لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه قال القرطبي فلو صدر مثل هذا من أحد في حق النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة أو في حق شريعته لقتل قتل تزنديق ونقل النووي نحوه عن العلماء والله أعلى مالفنها وقال ابن القيم شرطة بعد ذكر حكم من سب النبي أنه كفر وردة شرطة فقال وأما تركه صلى الله عليه وسلم قتل من قدح في عدله بقوله اعدل فإنك لم تعدل وفي حكمه بقوله أن كان ابن عمتك وفي قصده بقوله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله أو في حكومته بقوله يقولون إنك تنهى عن الفيء وتستحل به وغير ذلك فذلك أن الحق له فله أن يستوفيه وله أن يتركه وليس لأمته ترك استيفاء حقه صلى الله عليه وسلم ألف حكم من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن تيمية السنة الثالثة عشر ما رويناه من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجلا قال لقوم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أحكم فيكم برأي وفي أموالكم كذا وكذا وكان خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوى أن يزوجوه ثم ذهب حتى نزل على المرأة فبعث القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففال كذب عدو الله ثم أرسل رجلا فقال إن وجدته حيا فاقتله وإن أنت وجدته ميتا فحرقه بالنار فانطلق فوجده قد لدغ فمات فحرقه بالنار فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار ورواه أبو أحمد بن عدي في كتابه الكامل عن ابن بريدة عن أبيه قال كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه فأتاهم وعليه حلة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسأني هذه الحلة وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان يحبها فأرسل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب عدو الله ثم ارسل رجلا فقال ان وجدته حيا شرطه وما اراك تجده حيا شرطه فاضرب عنقه وان وجدته ميتا فحرقه بالنار اذ قال فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم امن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار هذا اسناد صحيح على شرط الصحيح لا نعلم له عله وللناس في هذا الحديث قولان أحدهما الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هؤلاء من قال يكفر بذلك قاله جماعة منهم أبو محمد الجويني حتى قال ابن عقيل عن شيخه أبي الفضل الهمداني مبتدع الإسلام والكذبون والوضعون للحديث أشد من الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج وهؤلاء قصدوا افساده من داخل فهم كأهل بلد سعوى في فساد أحواله والملحدون كالمحاصرين من خارج فالدخلاء يفتحون الحسن فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له ووجه هذا القول أن الكذب عليه كذب على الله ولهذا قال لأن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم فإنما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله به يجب اتباعه كوجوب اتباع أمر الله وما أخبر به وجب تصديقه كما يجب تصديق ما أخبر الله به ومعلوم أن من كذب على الله بأن زعم أنه رسول الله أو نبيه أو أخبر عن الله خبرا كذب فيه كمسيلمة والعنسي ونحوهما من المتنئين فإنه كافر حلال الدم فكذلك من تعمد الكذب على رسوله ويبين ذلك أن الكذب بمنزل التكذيب له ولهذا جمع الله بينهما بقوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء العنكبوت 68 بل ربما كان الكاذب عليه أعظم اثما من المكذب له ولهذا بدأ الله به كما أن الصادق عليه أعظم درجة من المصدق بخبره فإذا كان الكاذب مثل المكذب أو أعظم والكاذب على الله كالمكذب له فالكاذب على الرسول كالمكذب له يوضح ذلك أن تكذيبه نوع من الكذب فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس بصد وذلك إبطال لدين الله ولا فرق بين تكذيبه في خبر واحد أو في جميع الأخبار وإنما صار كافرا لما يتضمنه من إبطال رسالة الله ودينه والكاذب عليه يدخل في دينه ما ليس منه عمدا ويزعم أنه يجب على الأمة التصديق بهذا الحبر وامتثال هذا الأمر لأنه دين الله مع العلم بأنه ليس لله مدين والزيادة في الدين كالنقص منه ولا فرق بين من يكذب بآية من القرآن أو يصنف كلاما ويزعم أنه سورة من القرآن عامدا لذلك فحاصله أن الرسول صلى الله عليه وسلم اكمل البشر في جميع أحواله. فما تركه من القول والفعل فتركه أكمل من فعله وما فعله ففعله أكمل من تركه فإذا كذب الرجل عليه متعمدا أو أخبر عنه بما لم يكن فذلك الذي أخبر عنه تقص بالنسبة إليه إذ لو كان كمالا لو وجد منه ومن انتقص الرسول فقد كفر الأقوال والأعمال أساس إجراء الأحكام القول الثان إن الكاذب عليه تغلظ عقوبته لكن لا يكفر ولا يجوز قتله لأن موجبات الكفر والقتل معلومة وليس هذا منها فلا يجوز أن يثبت ما لا أصل له ومن قال هذا فلا بد أن يقيد قوله بأنه لم يكن الكذب عليه متضمنا لعيب ظاهر فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلاما يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة مثل حديث عرق الخيل ونحوه من الترهات فهذا مستهزئ به استهزاء ظاهرا ولا ريب أنه كافر حلال دم وقد أجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه كان منافقا فقتله لذلك لا للكذب وهذا الجواب ليس بالشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من سننه أن يقتل احدا من المنافقين الذين أخبر ثقة عنهم بالنفاق أو الذين نزل القرآن بنفاقهم فكيف يقتل رجلا بمجرد علمه بنفاقه ثم أنه سمي خلفا من المنافقين لحذيفة وغيره ولم يقتل منهم احدا وايضا فالسبب المذكور في الحديث إنما هو كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا له فيه غرض وعليه رتب القتل فلا تجوز إضافة القتل إلى سبب آخر وايضا فإن الرجل إنما قصد بالكذب نيل شهوته ومثل هذا قد يصدر من الفصاق كما يصدر من الكفار وأيضاً فإنما أن يكون نفاقه لهذه الكذبة أو لسبب ماض فإن كان لهذه فقد ثبت أن الكذب عليه نفاق والمنافق كافر وإذا كان النفاق متقدما وهو المقتضي للقتل لا غيره فعلام يؤخر الأمر بقتله إلى هذا الحين وعلام لم يؤاخذه الله شرطة تعالى شرطة بذلك النفاق حتى فعل ما فعل وأيضاً فإن القوم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فقال يكذب عدو الله ثم أمر بقتله إن وجده حيا ثم قال إما أراك تجده حيا لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن ذنبه يوجب تعجيل العقوبه والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالقتل أو غيره من العقوبات والكفارات عقب فعل وصف له صالح لترتيب ذلك الجزاء عليه كان ذلك الفعل هو المقتضي لذلك الجزاء لا غيره كما أن الاعرابي لما وصف له الجماعة في رمضان أمره بالكفارة ولما أقر عنده ماعز والغامدية وغيرهما بالزنا أمر بالرجم وهذا مما لا خلاف فيه بين الناس نعلمه نعم قد يختلفون في نفس الموجب هل هو مجموع تلك الأوصاف أو بعضها وهو نوع من تنقيح المنطف أم ان يجعل ذلك الفعل عدم تأثير والموجب لتلك العقوبة غيره الذي لم يذكر وهذا فاسد بالضرورة لكن يمكن أن يقال فيه ما هو أقرب من هذا وهو أن هذا الرجل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا يتضمن انتقاصه وعيبه لأنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه في دمائهم وأموالهم وأذن له أن يبيت حيث شاء من بيوتهم ومقصود بذلك أن يبيت عند تلك المرأة ليفجر بها ولا يمكنهم الإنكار عليه إذا كان محكما في الدماء والأموال ومعلوم أن النبي لم يحلل الحرام ومن زعم أنه أحل المحرمات من الدماء والأموال والفواحش فقد انتقصه وعاده ونسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يأذن له أن يبيت عند امرأة أجنبية خاليا بها وأنه يحكم بما شاء في قوم مسلمين وهذا طعن على النبي صلى الله عليه وسلم وعيب له وعلى هذا التقدير فقد أمر بقتل من عابه وطعن عليه من غير استتابة وهو المقصود في هذا المكان فثبت أن الحديث نص في قتل الطاعن عليه من غير استتابة على كلا القولين ومما يؤيد القول الأول أن القوم لو ظهر لهم أن هذا الكلام سب وطعن لبادروا إلى الإنكار عليه ويمكن أن يقال رابهم أمره فتوقفوا حتى استثبتوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لما تعارض وجوب طاعة الرسول وعظم ما أتاهم به هذا العين ومن نصر القول الأول قال كل كذب عليه فإنه متضمن للطعن عليه كما تقدم ثم أن هذا الرجل لم يذكر في الحديث أنه قصد الطعن والإزراء وإنما قصد تحصيل شهوته بالكذب عليه وهذا شأن كل من تعمد الكذب عليه فإنه انما يقصد تحصيل غرض له إن لم يقصد الاستهزاء به والأغراض في الغالب إما مال وإما شرف كما أن المسيء إنما يقصد شرطة إذ لم يقصد مجرد الإضلال شرطة إما رياسة بنفاذ الأمر وحصول تعظيم أو تحصيل الشهوات الظاهرة وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله الثاني مناطات حبوط العمل دون قصد قال فهذه الأحاديث السالفة لهي خير بيان لمناط قوله تعال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الحجرات اثنان فمن قدح في عدله صلى الله عليه وسلم ظن أن نسبة هذا إلى النبي شرطه صلى الله عليه وسلم شرطه لا يقدح في إيمانه برسالته ولا يوجب الكفر به ولا قصده وكذلك من قدح في حكمه بقوله أن كان ابن عمك وكذلك من قدح في عدله بقوله إن هذه القسمة لم يرد بها وجه الله وكذلك أيضا قول أحد الأعرابيين واغدراه وقول الآخر أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا مال أبيك لم يقصد كفرا ولكن هو من جفاء الأعراب ومع ذلك فكل هذا الباب كما قال ابن تيمية مما يوجب القتل ويكون الرجل به كافرا منافقا حلال دم فهؤلاء جميعاً قالوا أقوالاً فحبطت بها أعمالهم دون شعور منهم بهذا وكذلك الرجل الذي ذهب ليفجر بالمرأة مستندا في ذلك أمام قومها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كساه حلة وأذن له في أن يحكم في أموالهم ودمائهم برأيه أراد من هذا تحصيل شهوته دون الكفر والاستهزاء ولهذا جاء في بعض الروايات أنه خرج يتوضأ للصلاة فلدغه أفع فهو بعد هذا الإحداث ما زال عند نفسه في عداد المسلمين المصلين من أهل القبلة بيد أنه في حقيقة الأمر كافر منافق حلال الدم حبط عمله وسعيه وهو لا يشعر قال ابن تيمية في قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فوجه الدلالة ان لا سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض لأن هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى حبوط العمل والصاحبه لا يشعر فإنه علل نهيهم عن الجهر وتركهم له بطلب سلامة العمل عن الحبوط وبين أن فيه من المفسدة جواز حبوط العمل ونعقاد سبب ذلك وما قد يفضي إلى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب والعمل يحبط بالكفر قال سبحانه ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم البقرة مائتان وسبعة عشر وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله المائدة خمس كما أن الكفر إذا قارنه عمل لا يقبل لقوله تعال إنما يتقبل له من المتقين المائدة سبع وعشرون وقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم محمد واحد وهذا ظاهر ولا يحبط الأعمال غير الكفر لأن ما مات على الإيمان فإنه لا بد أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط ولأن الأعمال إنما يحبطها ما ينفيها والأينا في الأعمال مطلقا إلا الكفر وهذا معروف من أصول أهل السنة نعم قد يبطل بعض الأعمال بوجود ما يفسده كما قال تعال لأتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذ البقرة مائتان ولهذا لم يحبط الله الأعمال في كتابه إلا بالكفر فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر له بالقول يخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك وأنه مظنة لذلك وسبب فيه فمن المعلوم أن ذلك لما ينبغي له من التعزير والتوفير والتشريف والتعظيم والإكرام والإجلال ولما أن رفع الصوت قد يشتمل على أذى له واستخفاف به وإن لم يقصد الرافع ذلك فإذا كان الأذى والاستخفاف الذي يحصل في سوء الأدب من غير قصد صاحبه يكون كفراً فالأذى والاستخفاف المقصود المتعمد كفر بطريق الأول ألفنا. القول على الله بغير علم أساس البدع والشرك قال وهذه الأحاديث السالفة الذكر والآية الكريمة هي في أهل القبلة فبمن دان واستقام على الإسلام توضح فيجلاء بمفهومها ومنطوقها أن العبد قد يتكلم بالكلمة أو يفعل فعلا فيحبط عمله كله ويكون كافرا مباح الذم وهو لا يشعر ولهذا ينبغي على العبد أن لا يتكلم بكلمة حتى يعلم معناها ومآلها إلى رضوان من الله أو سخط منه سبحانه ولذلك حرم له علينا أن نقول عليه ما لا نعلم قال ابن القيم وأما ذي القول على الله بغير علم فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد اثما وهو أصل الشرك والكفر وعليه امست البدع والضلالات فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم فإن المشرك يزعم أن من تخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس إذا القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله فهو أعم من الشرك والشرك فرض من أفراده فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع وأن بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة أو يظنها سنة فهو يدعو إليها ويحب عليها فلا تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة وكثرة اطلاعه عليها ودوام البحث عنها والتفتيش عليها ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبدا الاثنى وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرك وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم قال الحافظ قوله ما يتبين ما فيها أي لا يتطلب معناها أي لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت فيها فلا يقولها إلا أن ظهرت المصلحة في القول وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام هي الكلمة التي لا يعرف القائل حسنها من قبحها قال فيحرم على الإنسان أن يتكلم بما لا يعرف حسنه من قبحه قلت وهذا الذي يجري على قاعدة مقدمة الواجب وقال النووي في هذا الحديث حث على حظ اللسان فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمس قوله لا يلقي لها بالا بالقاف في جميع روايات أي لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر شيئا وهو من نحو قوله تعال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وقد وقع في حديث بلال بن الحارث المزني الذي أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم بلفظ إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة وقال في السخط مثل ذلك وأخرج الترمذي هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق قال أحدثني محمد بن إبراهيم تيميذ بلفظ غلاير بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا ألف نا قال مما سبق يعلم أنه ينبغي ويجب على العبد أن يتفحص مع الكلمة ومآلها وأن يفر من الكلمة التي لا يعرف حسنها من قبحها ولنا جميعا العبرة والعظة في الرجل الذي كان مجتهدا في عبادة الله ثم قال كلمة أو بقد الدنيا وآخرة قال صاحب كتاب الأحاديث القدسية أخرج أبو داود بسنده قال أبو هريرة شرط رضي الله عنه شرطة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول له أقصر فقال خلني وربي أبعث علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال أي الله؟ لهذا المجتهد أكنت عالما بي؟ أو كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار قلت وأصله في صحيح مسلم قال أبو هريرة والذي نفسي بيده التكلم بكلمة بقد دنياه وآخرته قال الشارح أوبقت دنياه فأحبطت أعماله الصالحة التي كان يجتهد فيها لكفره بذلك قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله واوبقت آخرته فلم تبق لأعماله ثوابا ولا أجرا لذلك استحق أن يقال فيه اذهبوا به إلى النار ويحتمل كما قال النووي أن المراد اذهبوا به إلى النار مخلدا إذا كان قد صدر منه ولو بقلبه ما يكون كفرا ويحتمل أن المراد اذهبوا به إلى النار يعذب فيها عذاب عصات المؤمنين تطهيرا لهم من ذنوبهم التي ارتكبوها لأن هذا اقترف إثما عظيما وهو حكمه جازما بأن لا شرطة تعالى شرطة لن يغفر لأخيه العاصي ولا يدخله الجنة ألفنا قال. فهذا العبد المجتهد في العبادة الذي يحب المعروف ويبغض المنكر ومن بغضه له أنكره ولم يبال بعلاقته بأخيه أن تتأثر المهم عنده الانتصار لحق الله غير أنه نطق بكلمة لم يدرك بلغت من سخط الله ما بلغت أو بقت عليه دنياه وآخرته فهل بعد هذه؟ العظه من عظه وهل بعد هذه العبرة من عبره أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظني والمسلمين من كلمة السوء وأن يختم لنا جميعا بحسن العاقبة آمين المبحث الثان صفة الخوارج وحكمهم الدليل الثان حديث الخوارج قال ابن تيمية قال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه وهذه العشرة أخرجها مسلم في صحيحه موافقة لأحمد وروى البخاري منها عدة أوجه وروى أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه أخر أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سلمة وعطاء ابن يسار إنهما أتى يا أبا سعيد الخضرية فسأله عن الحرورية هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها قال لا أدري من الحرورية ولا كني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرب في هذه الأمة ذو لم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فيقرؤون القرآن ليجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارف هل العلق بها من دم شيء وعن أبي سعيد الخدري قال. بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسماً أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يويلك من يعدل إن لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أعدل فقال عمر بن الخطاب شرطه رضي الله عنه شرطه يا رسول الله شرطه صلى الله عليه وسلم اذا فيه اضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته في صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن ليجاوزوا تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح ثم ينظر إلى قذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم وفي رواية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية وفي رواية يخرج قوم من امتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم طراقهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من رمية. وفي رواية يخرجون من الدين كما يخرج السهم من رمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة يقرؤون القرآن ليجاوز حناجرهم قال النووي قال القاضي فيه تأويلان احدهما معناه لاتفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوى منه ولا لهم حظ سوى تلاوه الفم والحنجرة والحلق إذ بهما تقطيع الحروف والثاني معناه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل ألف وفي صحيح البخاري باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقول الله شرطة تعال وما كان له ليضل قوما بعد إذهداهم حتى يبين لهم ما يتقون وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال إنهم طلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين عن علي شرطة رضي الله عنه شرطة قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فولاه لان أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر زمان احداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية ليجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة آفة الخوارج والتأويل الفاسد قال الحافظ وكان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستمدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك وقال فيسخس ما وثماني وتسعون وقال الغزالي في الوسيط تبعا لغيره في حكم الخوارج وجهان أحدهما أنه كحكم أهل الردة والثاني أنه كحكم أهل البغي ورجح الرافعي الأول قوله وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله إلخ وصله الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل عن كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية قال كان يراهم شرار خلق الله انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين قلت وسنده صحيح وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم من حديث أبي ذر في وصف الخوارج لهم شرار الخلق والخليقة وعند أحمد بسند جيد عن أنس مرفوع مثله وعند البزار من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي وسنده حسن وعند الطبراني من هذا الوجه مرفوعا عن إهم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة وفي حديث أبي سعيد عند أحمد عنهم شر البرية وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن علي عند مسلم من أبغض خلق الله إليه وفي حديث عبد الله بن خباب يعني عن أبيه عند الطبراني شر قتل أظلتهم السماء وأقلتهم الأرض. وفي حديث أبي إمامة نحوه عند أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي برزة مرفوعا في ذكر الخوارج شر الخلق والخليقة يقولها ثلاثا وعبد ابن أبي شيبة من طريق عمير بن إسحاق عن أبي هريرة هم شر الخلق وهذا مما يؤيد قول من قال بكفرهم قوله يمرقون من الدين في رواية أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عند النسائي والطبري يمرقون من الإسلام وكذا في حديث ابن عمر في الباب وفي رواية زيد بن وهب المشار إليها وحديث أبي بكرة في الطبري وعند النسائي من رواية طارق بن زياد عن علي يمرقون من الحق وفيه تعقب على من فسر الدين هنا بالطاعة كما تقدمت الإشارة إليه في علامات النبوة قوله يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها لم تختلف الطرق الصحيحة على أبي سعيد في ذلك فعند مسلم من رواية أبي نضره عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته وله من وجه آخر تمرق عند فرقة مارقة من المسلمين وله من رواية الضحاك المشرقي عن أبي سعيد نحوه وأما ما أخرجه الطبري من وجه آخر عن أبي سعيد بلفظه من امتي ذي فسنده ضعيف لكن وقع عند مسلم من حديث ابي ذر بلفظ سيكون بعدي من امتي قوم وله من طريق زيد بن وهب عن علينا يخرج قوم من امتي ويجمع بينه وبين حديث ابي سعيد بان المراد بالامه في حديث ابي سعيد امه الاجابه وفي روايه غيره امه الدعوه قال النووي وفيه دلالة على فقه الصحابه وتحريرهم الالفاظ وفيه إشارة من أبي سعيد إلى تكفير الخوارج وأنهم من غير هذه الأمة قوله تحقرون بفتح أوله أي تستقلون أوله بصلاتكم مع صلاتهم زاد في رواية الزهري عن أبي سلمة كما في الباب بعده بوصيامكم مع صيامهم وفي رواية عاصم بن شميخ عن أبي سعيد تحقرون أعمالكم مع أعمالهم ووصف عاصم أصحاب نجدة الحروري بأنهم يصومون النهار ويقومون الليلة ويأخذون صدقات على السنة اذ اخرجه الطبري ومثله عنده من رواية يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة وفي رواية محمد بن عمرو عن ابي سلمة عنده يتعبدون يحفر احدكم صلاته وصيامه مع صلاتهم وصيامهم ومثله من رواية انس عن ابي سعيد وزاد في رواية الاسود ابن العلاء عن ابي سلمة جو أعمالكم مع أعمالهم وفي رواية السلامة بن كيل عن زيد بن وهب عن علي ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا أخرجه مسلم والطبراني وفي حديث ابن عباس عند الطبراني في قصة مناظرته للخوارج قال فأتيتهم فدخلت على قوم لم أرأ شد اجتهادا منهم أيديهم كأنها ثفن الإبل ووجوههم معلمة من آثار السجود وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه ذكر عنده الخوارج واجتهادهم في العبادة فقال ليس أشد اجتهادا من الرهبان سرعة مروق الخوارج من هذا الدين فالأثمئة وسبع قوله من الرمية في رواية معبد بن سيرين عن أبي سعيد الآتية في آخر كتاب التوحيد لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه والرمية فعيلة من الرمي والمراد الغزالة المرمية مثلا ووقع في حديث عبد الله بن عمرو من رواية مقسم عنه فإنه سيكون لهذا شيعة يتعمقون في الدين يمرقون منه الحديث أي يخرجون من الإسلام بقطة كخروج السهم إذا رماه رام قوي الساعد فأصاب مرماه فنفذ منه بسرعة بحيث لا يعلق بالسهم ولا بشيء منه من المرمى شيء فإذا التمس الرامي سهمه وجده ولم يجد الذي رماه فينظر في السهم ليعرف هل أصاب أو أخطأ فإذا لم يره علق فيه شيء من الدم ولا غيره ظن أنه لم يصبه والغرض أنه أصاب وإلى ذلك أشار بقوله سبق والدم أي جاوزهما ولم يتعلق فيه منهما شيء بل خرج بعده وقد تقدم شرح القذذ في علامات النبوة ووقع في رواية أبي نظرة عن أبي سعيد عند مسلم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا الرجل يرمي رمية الحديث وفي رواية أبي المتوكل ناجع عن أبي سعيد عند الطبرية مثلهم كمثل رجل رمى رمية فتوخى السهم حيث وقع فأخذه فنظر إلى فوقه فلم ير به دسما ولا دما لم يتعلق به شيء من الدسم والدم كذلك هؤلاء لم يتعلقوا بشيء من الإسلام وعنده في رواية عاصم بن شمخ المعجمة وسكون المين بعدها معجمة بعد قوله من الرمية يذهب السهم فينظر في النصل فلا يرى شيئا من الفرث والدم الحديث وفيه يتركون الإسلام وراء ظهورهم وجعل يديه وراء ظهره وفي رواية أبي إسحاق مولى بني هاشم عن أبي سعيد في آخر الحديث لا يتعلقون من الدين بشيء كما لا يتعلق بذلك السهم أخرجه الطبري وفي حديث أنس عن أبي سعيد عند أحمد وأبي داود والطبري لا يرجعون إلى الإسلام حتى يرتد السهم إلى فوقه وجاء عن ابن عباس عند الطبري وأوله في ابن ماجة بسياق أوضح من هذا ولفظه وسيخرج قوم من الإسلام خروج السهم من الرمية عرضت للرجال فرموها فانمرق سهم أحدهم منها فخرب فأتاه فنظر إليه فإذا هو لم يتعلق بنصله من الدم شيء ثم نظر إلى القذذ فلم يره تعلق من الدم بشيء فقال إن كنت أصبت فإن بالريش والفوق شيئا من الدم فنظر فلم ير شيئا تعلق بالريش والفوق قال كذلك يخرجون من الإسلام وفي رواية بلال بن بقطر عن أبي بكرة يأتيهم الشيطان من قبل دينهم وللحميدي وابن أبي عمر في مسنديهما من طريق أبي بكر مولى الأنصار عن علي إن ناسا يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه أبدا ثلاثمئة واثنى عشر قوله قال فنزلت فيه في رواية السرخسي فيهم قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات وله شاهد من حديث ابن مسعود قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين سمعت رجلا يقول إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله قال فنزلت ومنهم من يلمزك في الصدقات أخرجه ابن مردويه وذلك فيما أخرجه أحمد بسند جيد عن أبي سعيد قال رجاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مررت بواد كذا فإذا رجل حسن الهيئة متخشع يصلي فيه فقال اذهب إليه فاقتله قال فذهب إليه أبو بكر فلما رآه يصلي كره أن يقتله فرجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اذهب إليه فاقتله فذهب فراه على تلك الحالة فربع فقال يا علي اذهب إليه فاقتله فذهب علي فلم يره فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن ليجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ثم لا يعودون فيه فاقتلوهم هم شر البرية وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات حكم الخوارج قال أي الطبري وفيه أنه لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى الرجوع إلى الحق والإعذار إليهم وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة بالآية المذكورة فيها واستدل به لمن قال بتكفير الخوارج وهو مقتضى صنيع البخاري حيث قرنهم بالملحدين وأفرد عنهم المتأولين بترجمة وبذلك صرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي فقال الصحيح أنهم كفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام دول قوله لأقتلنهم قتل عاد وفي لفظ يثمود وكل منهما انما هلك بالكفر وبقوله همي شر الخلق ولا يوصف بذلك إلا الكفار ولقوله إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار فكانوا هم أحق بالاسم منهم وممن جنح إلى ذلك من أئمة المتأخرين الشيخ طقي الدين سبكي فقال في فتاويه أحتاج من كفر الخوارج وعولات الروافض بتكفيرهم أعلام الصخاب لتضمنه تجذيب النبي صلى الله عليه وسلم في شهادته لهم بالجنة قال وهو عند احتجاج صحيح قال واحتج من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعي تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علما قطعيا وفيه نظر لأن نعلم تسكية من كفروه علما قطعيا إلى حين موته وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهم ويؤيده حديث آمن قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما وفي لفظ مسلم أمن رمى مسلما بالكفر أو قال عدو الله إلا حد عليه قال وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى خير الشارع وهو نحو ما قالوه في من سجد للصنم ونحوه ممن لا تصريح بالجحود فيه بعد أن فسروا الكفر بالجحود فإن احتجوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا وهذه الأخبار الواردة في حق هؤلاء تقتضي كفرهم ولو لم يعتقدوا تسكية من كفروه علما قطعيا ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام إجمالا والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم كما لا ينجي الساجد للصنم ذلك دلالة الحديث على عدم اعتبار القصد في الرد قال الحافظ وممن جنح إلى بعض هذا البحث الطبري فيتهذيبه فقال بعد أن سرد أحاديث الباب فيه الرد على قول من قال لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالما فإنه مبطل لقوله في الحديث يقولون الحق ويقرؤون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء ومن المعلوم أنهم لم يرتكب استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من اي القرآن على غير منه ثم أخرج بسند صحيح عن ابن عباس وذكر عنده الخوارج وما يلقون عند قراءة القرآن فقال يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهة ويؤيد القول المذكور الأمر بقتلهم مع ما تقدم من حديث ابن مسعود لا يحل قتل إمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث شرطة وفيه شرطة تارك لدينه المفارق للجماعة قال القرطبي في المفهمج يؤيد القول بتكفيرهم التمثيل المذكور في حديث أبي سعيد يعني الآتي في الباب الذي يليه فإن ظاهر مقصوده أنهم خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بشيء كما خرب السهم من الرمية لسرعته وقوة رميه بحيث لم يتعلق من الرمية بشيء وقد أشار إلى ذلك بقوله سبق الفرث الدم وقال صاحب الشفاء فيه وكذا تقطع بكفر كل من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة وحكاه صاحب ذي في كتاب الردة عنه وأقره وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وجرهم ذلك الى استباحه دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك وقال الخطابي أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين واجزوا مناكحتهم وأكلذ بائحهم وأنهم لا يكفرون ما دموا مستمسكين بأصل الإسلام وقال عياض كادت هذه المسألة تكون شد إشكالا عند المتكلمين من غيرها حتى سأل الفقيه عبد الحق الإمام أبى المعالي عنها فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين. قال وقد توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني وقال لم يصرح القوم بالكفر وإنما قالوا أقوال تؤدي إلى الكفر. وقال الغزالي في كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة والذي ينبغي الاحتراز عن تكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة دماء المصلين المقررين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك الفكاهر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد. ومنما احتج به من لم يكثرهم قوله في ثالث أحاديث الباب بعد وصفهم بالمروق من الدين، كما روق السهم فينظر الرامي إلى سهمه. إلى أن قال فيتمار في الفوق هل علق بها شيء؟ قال ابن بطال ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين لقوله يتمار في الفوق لأن التماري من الشك وإذ وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين قال وقد سئل علي عن اهل النهر هل كفروا فقال من الكفر فروا قلت وهذا ان ثبت عن علي حمل على انه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي اوجب تذكيرهم عندما كفرهم وفي احتجاجه بقوله يتمار الفوق نظر فإن في بعض طرق الحديث المذكور كما تقدمت الإشارة إليه وكما سيأتي لم يعلق منه بشيء وفي بعضها السق الفرث والدم وطريق الجمع بينهما أنه تردد هل في الفوق شيء أولا ثم تحقق أنه لم يعلق بالسهم ولا بشيء من من الرمي بالشيء ويمكن أن يحمل الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص منهم ويكون في قوله ديتماري إشارة إلى أن بعضهم قد يبقى معه من الإسلام شيء قال القرطبي في المفهم والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث قال فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتسب أموالهم وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا شقوا العصا ونصبوا الحرب فأما من استصر منهم ببدعة فإذا ظهر عليه هل يقتل بعد الاستتابة أو لا يقتل بل يشهد في رد بدعته اختلف فيه بحسب الاختلاف في تكفيرهم قال وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيئا وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار دينا على دين الإسلام وأن الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية ومن اليهود والنصار قال والأخير مبني على القول بتكفيرهم مطلقا قال فهذا النص القطعي ثبوت القوي الدلالة في أناس من الأمة شديد الاجتهاد في العبادة والصلوى لدرجة إذا صلى الصحابي بجوار أحدهم حقر صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءته وصيامه مع صيامه يقولون من خير قول البرية بل هم القراء المجاهدون الذين كانوا يجاهدون مع علي شرطه رضي الله عنه شرطة في سبيل الله وهم مع هذه الحالة العظيمة من العبادة يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم بل وقعوا في أمر جلل جد خطير وآفتهم الجهل والتأويل الفاسد غير المستساغ قال ابن كثير في حقهم يقول وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج أنهم المذكورون في قوله تعال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا شرطة إلى قوله شرطة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال فخرجوا أي لمحاربة المسلمين من بين الآباء والأمهات والأخوال والخالات وفارق سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر الموبقات والعظائم والخطئات وأنه مما زينه لهم إبليس الشيطان الرجيم المطرود عن السماوات الذي نصب العداوة لأبينا آدم ثم لذريته ما دامت أرواحهم في أجسادهم مترددات والله المسؤول أن يعصمنا منه بحوله وقوته إنه مجيب الدعوة وقد تدارك جماعة من الناس بعض أولادهم وإخوانهم فردوهم وأنبوهم ووبخوهم فمنهم من استمر على الاستقامة ومنهم من فر بعد ذلك فالحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة وذهب البقون إلى ذلك الموضع ووافى إليه من كانوا كتبوا إليه من أهل البصره وغيرها واجتمع الجميع بالنهروان وصارت لهم شوكة ومنعه وهم جند مستقلون وفيهم شجاعه وعندهم انهم متقربون بذلك فهم لا يسطل لهم بنار ولا يطمع في أن يؤخذ منهم بثار والله المستعان ألف نا قول. فتلك نصوص العلماء تقرر أن ما أوقعهم في هذه الموبقات الا الجهل والخطأ في تأويل اي القرآن على غير المراد منه وهم مع هذا يظنون أنهم حملته ورافعوا لواءه ويقاتلون في زعمهم الخارجين المرتدين عن حاكمية القرآن وقدموا أرواحهم ودماءهم وأموالهم فدية وقربانا لهذا الاعتقاد وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفهم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم وجاءت الروايات الصحيحة الصريحة في خروجهم من الإسلام مع عدم تعلقهم بشيء منها كخروج السهم المنطلق لسرعة رميه من الرمية لم يتعلق منها بشيء سبق الفرث والدم فالامه قاطبة اجتمعت على ضلالهم وذمهم واختلفوا في تكفيرهم قال ابن تيمية فإن الامه متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم وإنما تنازعوا في تكثيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم ألف الأدلة على كفر الخوارج قال وقد قطع كثير من أئمة المحققين بكفرهم كأمثال إمام المحدثين البخاري وشيخ المفسرين الطبري والسبكي وأبي بكر بن العربي والرافعي وقال القرطبي إن القول بتكفيرهم أظهر في الحديث وظاهر الروايه عن أبي سعيد أنه يرى كفرهم وهو قول مشهور في مذهب مالك وأحمد والشافعي ودلالة النصوص تؤيد هذا القول وتنصره والفريق الآخر من العلماء لا حجة له إلا تأويل النصوص وما من حجة لهم في هذا التأويل إلا وظواهر النصوص تأباها وتردها ويلاحظ أن هذا الفريق من العلماء على العدم كفرهم لأنهم مستمسكون بأصل الإسلام كأبي سليمان الخطابي لأن نقض أصل الدين لا خلاف في خروج صاحبه من الدين لأن حكم الإسلام ثبت له بافتراض وجوده جئي أصل الدين لديه فإذا نقضه حكم بردته بلا خلاف وقد تقدم هذا من قبل شرطة بفضل الله وعونه شرط وقد استدل العلماء في هذا المقام بقول النبي صلى الله عليه وسلم يتمرون في الفوق وأجاب الحافظ على هذا بأنه جاءت روايات أخرى تقول لم يتعلق منه بشيء وسبق الفرث والدم ويجمع بينهما أنه كان في بادئ الأمر وبد التماري لكن بعد تدقيق النظر تيقن الناظر بأنه لم يعلق بشيء وكذلك استدلوا ببعض الروايات التي جاء فيها من هذه الأمة وأجاب الحافظ أن رواية في هذه الأمة يقصد بها أمة الإجابة وروايه من هذه الأمة المقصود بها أمة الدعوة أو أن يكون من هذه الأمة باعتبار ما سبق وكذلك تأويل العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيمرقون من الإسلام أن المقصود به الطاعة للإمام فهذا التأويل ترده رواية يمرقون من الدين وكذلك احتجاجهم بقول علي شرطه رضي الله عنه شرطه عندما سئل عن الخوارج فقالهم من الكفر فروا فالجواب كما قال الحافظ إنه إن ثبت هذا عن علي فيحمل على أنه لم يطلع على كفرهم أو أنه قال هذا في بادئ أمرهم وقبل أن يكفر الأمة بأسرها والتأويل لا يصح إلى بصارف أو قرينه تخرجنا عن المعنى الظاهري للنص وليس فمصارف في الروايات بل قد جاءت تثبت وتؤكد المعنى الظاهر كقوله صلى الله عليه وسلم يخرج في هذه الأمة ويمرقون من الدين مروق السهم من رمية جواسق الفرث الدم أيوه. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم ومعلوم أن القرآن حجة للمسلمين لا عليهم والصلاة لا تقبل من الكفار أو لتخلف شرط من شروطها أو ركن أو فعل ناقد وليس ثم من ذلك شيء فلم يبقى إلا الكفر وقوله صلى الله عليه وسلم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه ومعلوم أنهم لو كانوا فيه فما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون فيه وقوله لن يجاوز إيمانهم حناجرهم فهذا نص في أن القلب عريع عن الإيمان ومعلوم أن إيمان القلب شرط في صحة الإسلام لا ينتفع إلا به للنجاة من عذاب الدنيا والآخرة وقوله صلى الله عليه وسلم هم شر الخلق والخليقة وشرار أمتي يقتلهم خيار أمتي وشر البرية ومن أبغض خلق الله إليه وشر قتل أظلتهم السماء وأقلتهم الأرض فإن هذه الروايات ظاهرة بينة في كفرهم فكونهم شر خلق الله ومن أبغض خلق الله إليه وشر قتل أظلتهم السماء وأقلتهم الأرض فمن المعلوم بيقين أن هذه الصفة لا تكون إلا للكافرين فإن قيل إن هذه الروايات مطلقة وتحمل على مقيداتها من الروايات التي تقول بشرار أمتي فتحمل على أنهم شرار المسلمين أقول وبالله التوفير إنه من المعلوم بالاضطرار من الشريعة أن جماعات من الأمة وقعت في الشرك والردة والرجوع إلى دين الآباء وهم المعنيون بقوله تعال أكفرتم بعد إيمانكم وقوله تعال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقوله لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبه. وكذلك الحديث الذي في البخاري لا تقوم الساعة حتى تضطر بائلات نساء دوس على ذي خلصة. قال الحافظ والمسلم وأحمد من حديث ثوبان. ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان وألفنها. وهذا الحديث مما يؤكد صحة جمع الحافظ شرطة رحمه له شرطة بين روايتين من هذه الأمة ودفي هذه الأمة أن رواية من هذه الأمة تطلق وإما يراد بها باعتبار ما قد سلف أو انهم من أمة الدعوة وليس من أمة الإجابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحتى تلحق قبائل من أمة بالمشركين فهم من الأمة أي؟ أمة الإجابة قبل لحوقهم وليس منها بعد اللحوق وهم من أمة الدعوة قبل وبعد اللحوق وكذلك أيضا ما وقع من ردة في العرب بعد موت النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطه فمما تقدم نعلم بيقين أن من الأمة منارتكست كست وارتدت عن دينها ولحقت بالمشركين فكون الخوارج شرار الأمة وأبغضهم إلى الله يدل أيضا على كفرهم وقوله صلى الله عليه وسلم إلا أقتلنهم قتل عادل وفي رواية الثمود وكل منهما مات وهلك على الكفر ومن أجله وقوله شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة للا يرجعون إلى الإسلام حتى يرتد السهم إلى فوقه وقول راوي الحديث فنزلت فيه ذو في رواية السرخصي فيهم ومنهم من يلمزك في الصدقات ومن المعلوم أن هذا المعترض المأبون على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد بذلك والآية نزلت فيه عينا وفي شيعته لأنهم من جنسه في الكفر ولذلك جاءت الرواية التي رواها السرخسي فيهم فياله من فقه أبي سعيد شرطه رضي الله عنه شرطة وهذا مما يؤكد أنه كان يرى كفرهم لإدخاله إياهم تحت حكم الآية لاستوائهم مع أصل خروجهم في الخويصره في الكفر والردة ويدل على هذا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه فرأيت أبا سعيد بعدما كبر ويديه ترتعش ويقول قتالهم عندي أحل من قتال عدتهم من الترك وكذلك أيضا يؤيد كفرهم المثل المضروب لهم من مروق السهم من الرمية لسرعة رميه دون تعلق منها بشيء في أي بسء من أجزائه بل سبق الفرث والدم وكذلك هم يمرقون من الدين دون تعلق منه بشيء ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه علة تكفير الخوارج وآفة القوم التي أوقعتهم في الكفر وعلة ذلك هي شرطة والله تعالى أعلم شرطة تكفيرهم للصحابة لأن هذا يقتضي الطعن فيما نقلوه من القرآن والسنة فإن الفاسق شهادته مردودة فما بالنا بالكاثر قال أبو بكر بن العربي في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا المسألة الثانية شرطة من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا لأن الخبر أمانة والفسق قارينة تبطلها وكذلك أيضا يستلزم تكفيرهم للصحابة تكذيب القرآن الذي أخبر بعدالتهم وخبرتهم في أكثر من آية وكذلك تواتر ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم والشهادة لأعيان منهم بالجنة والأخبار لا يدخلها النسخ بخلاف الأوامر وأخطر ذلك على الإطلاق أم تكفيرهم للصحابة يستلزم الطعن فيما نقلوه من القرآن والسنة. قال القاضي عياد وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة كقول الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذ لم تقدم عليا وكفرت عليا إذ لم يتقدم ويطلب حقه في التقديم فهؤلاء قد كفروا من وجوه لأنهم أبطلوا الشريعة بأمرها إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن وإذ ناقلوه كفرة في زعمهم وإلى هذا والله أعلم أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة ألف المبحث الثالث التغيظ من الصحابة دلالة على كفر صاحبه قال القرطبي في قوله تعالى يعجب زراع ليغيظ بهم الكفار الفتح تسعة وعشرون الخامسة روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير كنا عند مالك بن أنس فذكر رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطة فقرأ مالك هذه الآية محمد رسول الله والذين معه حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فقال مالك من أصبح من الناس في قلبه غبط على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية ذكره الخطيب أبو بكر قل. لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تاويله فمن نقص واحدا منهم او طعن عليه في روايته فقد رد على الله شرطه رب العالمين شرطه وابطل شرائع المسلمين قال الله تعالى شرطه محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار الايه وقال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة إلى غير ذلك من الآي التي تضمنت الثناء عليهم والشهادة لهم بالصدق والفلاح قال الله شرطة تعال شرطة رجال صدقوا ما عاهدوا لها عليه وقال للفقراء المهاجرين شرطة إلى قوله أولئك هم صادقون ثم قال شرطة عز من قائل شرطة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم شرطة إلى قوله شرطة فأولئك هم المفلحون وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآل أمرهم ثم ذكر أحاديث في مدحهم رضي الله عنهم جميعا والأحاديث بهذا المعنى كثيرة فحذار من الوقوع في أحد منهم كما فعل من طعن في الدين فقال إن المعوذتين ليست من القرآن وما صح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تثبيتهما ودخلهما في جملة التنزيل إلا عن عقبة بن عامر وعقبة بن عامر ضعيف لم يوافقه غيره عليها فروايته مطرحة وهذا رد لما ذكرناه من الكتاب والسنه وابطال لما نقلته لنا الصحابة من المله فإن عقبه بن عامر بن عيسى البهاني ممن روى لنا الشريعه في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما فهو ممن مدحهم الله ووصفهم واثنى عليهم ووعدهم مغفرة واجرا عظيما فمن نسبه او واحدا من الصحابه الى كذب فهو خارج عن الشريعه مبطل للقران طاعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف وقال ابن كثير فاستوى على سوقه يعجب الزرع أي فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع ليغيظ بهم الكفار ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة شرطة رضي الله عنهم شرطة قال لأنهم من وغض الصحابة شرطة رضي الله عنهم شرطة فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائفة من العلماء على ذلك والأحاديث في فضائل الصحابة شرطة رضي الله عنهم شرطة والنهي عن التعرض بمساءة كثيرة ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم ألف وقال البغوي ليغيظ بهم الكفار أي إنما كثرهم وقواهم ليكونوا غيظا للكافرين قال مالك بن أنس من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية ألف نا وقال الإمام الطبري وقوله يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يقول تعالى يعجب هذا الزرع الذي استغلض فاستوى على سوقه في تمامه وحسن نباته وبلوغه وانتهائه الذين زرعوه بليغيظ بهم الكفار يقول فكذلك مثل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه واجتماع عددهم حتى كثروا ونموا وغلظ أمرهم كهذا الزرع وصف جل ثناؤه صفته ثم قال ليغيظ بهم الكفار وقال ابن تيمية في الصارمس خمسمائة وأربع وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة قال محمد بن يوسف الفرياني وسئل عمن شتم أبا بكر قال كافر قيل فيصل عليه قال لا وسأله كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله قال لا تمسوه بأيديكم أدفعوه بالخشب حتى توروه في حفرته وقال أحمد بن يونس لو أن يهوديا ذبح شاتاً وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم اكل ذبيحة أرأفضي لأنه مرتد عن الإسلام وكذلك قال أبو بكر بن هاني لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية كما لا تؤكل ذبيحة المرتد مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد وأهل الذمة يقرون على دينهم وتأخذ منهم الجزية وكذلك قال عبد الله بن ادريس من أعيان أئمة الكوفة ليس لرافضي شفعة إلا لمسلم وقال فيص خمسمئة وخمسة وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم وقال أبو بكر عبد العزيز في المقنع فأما أرأفضي فإن كان يسب فقد كفر فلا يزوج ولفظ بعضهم وهو الذي نصره القاضي أبو يعل أنه إن سبهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم كفر بذلك وإن سبهم سبا لا يقدح مثل أن يسب أبا أحدهم أو يسبه سبا يقصد به غيظه ونحو ذلك شرطة لم يكفر قال أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يشتم عثمان هذا زندق وقال في رواية المروزي من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام قال القاضي أبو يعلى. فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله وكمال الحد وإيجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره قال فيحتمل أن يحمل قوله إما أراه على الإسلام إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك بل فعله مع اعتقاده لتحريمه كمن يأتي المعاصي قال ويحتمل قوله إما أراه على الإسلام على سب يطعن في عدالتهم نحو قوله ظلموا وفسقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم واخذوا الأمر بغير حق ويحمل قوله في إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم نحو قوله كان فيهم قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة وكان فيهم شح ومحبة للدنيا ونحو ذلك قال ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره فتكون في سبهم روايتان أحداهما يكفر والثانية يفسد وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره حكوا في تكفيرهم روايتين قال القاضي ومن قذف عائشة شرطة رضي الله عنها شرطة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف ونحن نرتب الكلام في فصلين أحدهما في سبهم مطلقا والثاني في تفصيل أحكام السب، وأخذ يسرد حجج الفريقين القائلين بالتكفير والقائلين بالعصيان دون الكفر، وقال فيس خمسمائة وإثنى عشر، وأما من قال يقتل السبز أو قال يكفر فلهم دلالات يحتجوا بها، منها قوله تعالى محمد رسول الله شرطة إلى قوله شرطة ليغيظ بهم الكفار، فلا بد أن يغيظ بهم الكفار. وإذا كان الكفار يغضون بهم فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله به وأخزاهم وكبتهم على كفرهم ولا يشارك الكفار في غيظهم الذي كبت به جزاء لكفرهم إلا كافر، لأن المؤمن لا يكبت جزاء للكفر يوضح ذلك قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار تعليق للحكم بوصف مشتق مناسب لأن الكفر مناسب لأن يغاض صاحبه فإذا كان هو الموجب لأن يغيظ الله صاحبه بأصحاب محمد فمن غاضه الله بأصحاب محمد فقد وجد في حقه موجب ذلك وهو الكفر ومن ذلك ما خرجاه في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وفي لفظة قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ولمسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر وروى مسلم في صحيحه أيضا عن أبي سعيد شرطه رضي الله عنه شرطه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر فمن سبهم فقد زاد عل بغضهم فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر شرطة إلى أن قال شرطة فيس خمسمائة وثمانية عشر خمسمائة وتسعة عشر فصل في تفصيل القول فيهم أما من اقترن بسبه دعوة علياً إله أو أنه كان النبي وإنما غلط جبرواء ويل في الرسالة فهذا لا شك في كفره بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطلة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم للسهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزيرة، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكثرهم من أهل العلم وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهمل تردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عمتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم بل من يشك فيقر مثل هذا فإن كفره متعين فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه الآية التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول كان عمتهم كفارا أو فساقا ومضمونها أن هذه الأمم شر الأمم وأن سابق هذه الأمم هم شرارها وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ولهذا تجد عمة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زندي ألث نا قالت فمن هذه النقول المستفيدة شرطة بفضل الله وعونه شرطة ثبت أن سب الصحابة سبا يقدح في دينهم وعدالتهم بوصفهم أنهم كفار أو فساق أن مثل هذا كفره متعين بل هو مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام لأن مضمون هذه المقالة الطعن فيما نقلوه وتجذيب القرآن لكثير من آياته التي تثني عليهم وتمدحهم وأن الشرع جعل الغيظ للصحابة شرطة رضوان له تعالى عليهم شرطه علامة على كفر صاحبه وهو وصف مشتق مناسب يصلح لأن يكون علة الحكم ومن المعلوم أن الخوارج كفروا عليا ومعاوية ومن والاهما.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 وكما قال الحافظ وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار دينا على الإسلام وهو مبني على القول بتكفيرهم مطلقا وبهذا يعلم أن هذه القاعدة التي تحدث عنها الحافظ راسخة عند كل من رأى تكفيرهم مع أن هذا لم يمس أصل الدين فما الحكم إذا كان يمس أصل الدين؟ وهل يجرؤ أحد أن يقول؟ أن الصحابي الجليل أبا سعيد الخدرية وإمام المحدثين البخاري وإمام المفسرين الطبري والقاضي أبا بكر بن العربي والسبكي والرافعي وغيرهم مبتدعون لأنهم حكموا بكفر الخوارج ولم يعذروهم بالجهل والخطأ والتأويل المبحث الرابع فرق القدرية وحكمها الدليل الثالث حديث القدرية أخرج مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر قال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 يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم حدث بحديث جبريل قال النووي قال القاضي عياض ورأيت بعضهم قال فيه يتقعرون بالعين وفسره بأنهم يطلبون قعره أي غامضه وخفيه ومنه تقعر في كلامه إذا جاء بالغريب منه وفي رواية أبي يعل الموصلي يتفقهون بزيادة الهاء وهو ظاهر قوله وذكر من شأنهم يعني وذكر ابن يعمر من حال هؤلاء ووصفهم بالفضيلة في العلم والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به قوله يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف هو بضم الهمزة والنون أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله شرطة تعالى شرطة وإنما يعلمه بعد وقوعه كما قدمنا حكايته عن مذهبهم الباطل وهذا القول قول غلاتهم وليس قول جميع القدرية قوله قال يعني ابن عمر شرطة رضي الله عنهما شرطة فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني هذا الذي قاله ابن عمر شرطة رضي الله عنه شرطة ظاهر في تكفيره القدرية قال القاضي عياض رحمه الله هذا في القدرية الأول للذين نفوت تقدم علم الله شرطة تعالى شرطة بالكائنات قال والقائل بهذا كافر بلا خلاف ألف وقال ابن تيمية وأما كون الأشياء معلومة لله قبل كونها فهذا حق لا ريب فيه وكذلك كونها مكتوبة عنده أو عند ملائكته كما دل على ذلك الكتاب والسنة وجاءت به الآثار وهذا العلم والكتاب هو القدر الذي ينكره غالبية القدرية ويزعمون أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها وهم كفار كفرهم الائمه كالشافعي وأحمد وغيره مئة فرق القدرية وقال أيضا وإنما نازع في ذلك أي الإيمان بالقدر غلاة القدرية وظنوا أن تقدم العلم يمنع الأمر والنهي وصروا فريقين فريق أقروا بالأمر والنهي والثواب والعقاب وأنكروا أن يتقدم بذلك قضاء وقدر وكتاب وهؤلاء نبغوا في أواخر عصر الصحابة فلما سمع الصحابة بدعهم تبرؤوا منهم كما تبرؤا منهم ورد عليهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم وقد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد على كفر هؤلاء الذين ينكرون علم الله القديم والفريق الثاني من يقر بتقدم علم الله وكتابه لكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر والنهي والعمل وأنه لا يحتاج إلى العمل بل من قض له بالسعادة دخل الجنة بلا عمل أصلا ومن قضي عليه بالشقاوة شقي بلا عمل فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طوائف أهل المقالات وإنما يقوله كثير من جهال الناس وهؤلاء أكثر من أولئك وأضل سبيلاً ومضمون قول هؤلاء تعطيل الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بكثير وهؤلاء هم الذين سأل السائل عن مقالتهم وأما ذجمهور القدرية فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم لكن ينكرون أن الله خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات وتعارضهم القدرية المجابرة الذين يقولون ليس للعبد قدرة ولا إرادة حقيقة ولا هو فاعل حقيقة وكل هؤلاء مبتدعه ضلال وشر من هؤلاء من يجعل خلق الأفعال وإرادة الكائنات مانعة من الأمر والنهي كالمشركين الذين قالوا لو شاء له ما أشركنا والآآباؤنا والأحرمنا من شيء فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى ومضمون قولهم تعطيل جميع ما جاءت به الرسل كلهم من الأمر والنهي البدعة ليست على ردبة واحدة قال يلاحظ من هذا النقل أن البدعة ليست على ردبة واحدة فطارة يغلو فيها أصحابها حتى يخرجوا بها إلى ضربة الكفر الصريح وطارة يقفون عند ضربة الابتداع وكفر المآل ولهذا عندما يتكلم أهل العلم عن أحكام المبتدعة لا بد أن ينقح مناطهم الذي يتحدثون فيه هل هو درجة الكفر البواح وكفر التصريح أم هو درجة الابتداع وكفر المآل ويلاحظ أيضا أن إنكار تقدم علم الله وقضائه وقدره على الأمر والنهي كفر لا يختلف فيه وأن من أقر بهذا إلا أنهم يزعمون أنه يغني عن الأمر والنهي والعمل وأن دخول الجنة والنار غير متوقف على العمل فحكم هؤلاء أنهم جهال كفار أكثر من اليهود والنصارى وليس طائفة معدودة من طوائف المسلمين وأن من يحتج بالقدر على حبية الأفعال والمقدور فهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى لأن اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الأوامر والنواهي ويكثرون ببعضها وهؤلاء كفار بجميع الأوامر والنواهي والشرائع السماوية وأن من أقر بالعلم والكتاب المتقدم مع إنكار خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات فهؤلاء مبتدعة ضلال في تكفيرهم نزاع مشهور بين العلماء قال ابن رجب في شرح حديث جبريل ولأجل هذه الكلمة أي الإيمان بالقدر روى ابن عمر شرطه رضي الله عنهما شرطه هذا الحديث محتجا به على من أنكر القدر وزعم أن الأمر أنف يعني أنه مستأنف لم يسبق به سابق قدر من الله شرطه عز وجل شرطه وقد غلظ عبد الله بن عمر عليهم وتبرأ منهم وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر إثبات العلم القديم حجة على القدرية وقد قال كثير من أئمة السلف ناظروا القدرية بالعلم فإن اقروا به خصموا وإن جحدوا فقد كفاروا يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله شرطه تعالى شرطة قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكثر بذلك وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقط خصم لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء وأما من أنكر العلم القدين فنص الشافعي وأحمد على تكفيره وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام ألف قال فمن هذا الأثر في هؤلاء القوم الذين أردوا أن ينزهوا الله فوقعوا في التنقص به شرطة عز وجل شرطة من حيث لا يشعرون ولا يقصدون الكفر بل حالهم البحث عن العلم واقتفاء أثره ومع هذا عندما وصل حالهم إلى عبد الله بن عمر شرطه رضي الله عنهما شرط تبرأ منهم البراءة الكاملة ومعلوم أن هذا لا يكون إلا من الكافرين فإن الله عندما أمرنا أن تبرأ من الكفار قال انا براء منكم وعندما أخبر عن البراءة من العصات فقال فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فالمسلم العصي يتبرأ من فعله وعمله لا منه، ولا يتبرأ من العبد البراءة الكاملة إلا العبد المشرك، ولم يسأل الصحابي الجليل السائلين هل اقمتما عليهم الحجة وازلتما الشبهه ووجدت شروط التكفير وانتفت موانعه أم لا؟ بل قوله شرطه رضي الله عنه شرط فيهم ظاهر في تكفيرهم والتبري منهم بمجرد سماع مقالتهم وتابعه على هذا الحكم الأئمة الأعلام بل كما قال القاضي عياض أن قائل هذا كافر بلا خلاف ومن المعلوم أن ما وقعوا فيه هو ما دون الشرك فكيف الحال بفعله فأين المتهمون الذين يتهمون من يحكم على من وقع في عبادة غير الله شرطة تعالى شرط بأنه مشرك ولا يستديم له تأويل ولا اشتباه لنقضه التوحيد الذي هو أصل الأصول بماذا يحكمون على عبد الله بن عمر ومالك والشافعي وأحمد والقاضي عياض وابن تيمي وابن رجب بل على جماهير أئمة الإسلام فهل أنتم منتهون؟ الدليل الرابع أخرج البخاري عن عكرمة قال أتي علي شرطة رضي الله عنه شرطة بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا ألف قال فهؤلاء القوم الدعوى في علي شرطة رضي الله عنه شرطة الالهية فعندما جاءه خبرهم حرقهم واتفق علي وابن عباس شرطة رضي الله عنهما شرطة على قتلهم وان اختلفوا في صفة القتل ولم يذكر ان عليا عذرهم بجهلهم واقام الحجة عليهم وازال عنهم شبهة بل اقام عليهم حد الردة بمجرد نقضهم للتوحيد وقد يقول قائل إن علياً أقام عليهم الحجة بدليل أنه في بعض الروايات قال لهم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام قالت بل هذه استتابة بنص العلماء وليست إقامة حجة بدليل أن البخاري ساقه تحت باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم وكذلك في كتاب نيل الأوطار وشرح منتفى الأخبار بواب المصنف أيضا باب قتل المرتد واستشهد به قال الشوكاني واستدل بالحديث المذكور في الباب أي حديث علي على أنه يقتل الزنديق من غير استتابة وتعقب بأنه وقع في بعض طرق الحديث ان أن أمير المؤمنين علي شرطة رضي الله عنه شرطة استتابهم كما في الفتح من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال قيل لعلي إن هنا قوما على باب المسجد يزعمون أنك ربهم فدعاهم فقال لهم ويلكم ما تقولون فقلوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا قال ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تاكلون وأشرب كما تشربون قال الحافظ إن اسناد هذا صحيح ألث قال فهذه نصوص العلماء على أن هذه استتابة من الردة وليست إقامة حجة لأنهم خرجوا عن الإسلام لا عن بصيرة فتشرع استتابتهم لأجل فيئهم إليه نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام الطحاوي قال قال الطحاوي ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل من قبل أن يدع قالوا وإنما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة فأما من خرج عن بصيرة فلا ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم لكن قال إن جاء مبادرا بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله شرطة تعال ألف قال فهذه نصوص العلماء أن المسلم الذي يخرج عن الإسلام بجهل أنه مرتد وغير معذور غير أنه تشرع استتابته من الردة قال القاضي عياض وقد أحرق علي بن أبي طالب شرطة رضي الله عنه شرطة من إدع له الإلهية وقد قتل عبد الملك بن مروان الحارث المتنبي والصلبة وفعل ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك بأشباههم وأجمع علماء وقتهم على تصويب فعلهم والمخالف في ذلك من كفرهم كافر ألف دعوى الحلول في معين كفر بإجماع المسلمين وقال ابن تيمية وأما النوع الثان فهو قول من يقول بالحلول والاتحاد في معين كالنصار الذين قالوا بذلك في المسيح عيسى والغالية الذين يقولون بذلك في علي بن أبي طالب وطائفة من أهل بيته فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. ألف قال فهذه أقوال السلف بداية بالصحابة في من ادعى الإلهية في عبد أنه كافر مرتد لنقضه التوحيد الذي هو. أصل الدين بل كفر مثل هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام بل من يشك في كفره بعد معرفة قوله ودين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. الدليل الخامس ردة مانع الزكاة وكذلك أيضا حكم السلف في مانع الزكاة وحديثهم في الصحيحين الذين منعوها بتأويل فاسد استنادا لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها قالوا هذا خطاب للنبي خاصة يسقط بموته ولا يملك التزكية والطهارة إلا هو شرطه صلى الله عليه وسلم شرطه ومع هذا الجهل والتأويل الفاسد قاتلهم أبو بكر الصديق شرطة رضي الله عنه شرطة قتال مرتدين وسب ذراريهم وغنم أموالهم وشهد على قتلاهم بالنار قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب نقلا عن ابن تيميه وقال الشيخ رحمه الله شرطة تعالى شرطة في آخر كلامه على كفر مانع الزكاة والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الصحابة بحال بل قال الصديق لعمر شرطة رضي الله عنهما شرطة والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها فجعل المبيح للقتال مجرد المنع جحد الوجوب وقد روى أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها ومع هذا فسيرت الخلفاء فيهم سيرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار وسموهم جميعا أهل الردة وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله على قتالهم ولم يتوقف كما توقف غيره حتى ناظرهم فرجعوا إلى قوله أما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم وهذه حجة من قال إن قاتلوا عليها الإمام كفر وإلا فلا فإن كفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة بخلاف من لم يقاتل الإمام عليها انته فتأمل كلامه وتصريحه بأن الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام أنهم يقاتلون ويحكم عليهم بالكفر والردة عن الإسلام وتسب ضراريهم وتغنم أموالهم وإن أقروا بوجوب الزكاة وصلوا الصلوات الخمس وفعلوا جميع شرائع الإسلام غير أداء الزكاة وأن ذلك ليس بمسقط للقتال لهم والحكم عليهم بالكفر وردة وأن ذلك قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الصحابة شرطة رضي الله عنهم شرطة والله أعلم ألف وقال ابن تيمية قد اتفق الصحابة والآئمة بعدهم على قتال مانع الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله ألف قال فهذه الطائفة التي منعت زكاة مالها بشبهة وتأويل فاسد شرطة مع استمساكهم بالشهادتين والقيام بالصلاة وبقية الفرائض شرطة فقد اتفق الصحابة على قتالهم وردتهم وغنيمة أموالهم وسبي ذراريهم والشهادة على قتلاهم بالنار مستندين في ذلك إلى الكتاب والسنة وهذا في فرعية من فروع الشريعة وما أوقع القوم في هذا إلا الجهل والتأويل الفاسد بشبهة لم تك سائغة فلم تدرع عنهم الكفر فلهذا كانوا مرتدين وهذا كله في فرع فما ظننا في أصل الأصول وهو التوحيد تلك القضية التي لا نجات لعبد في الدنيا والآخرة إلا بها لها أخذ الميثاق وعليها فطر العباد ومن أجلها رسلت الرسل وأنزلت الكتب وقام سوق الآخرة ولعلو شأنها جردت السيوف وهذا القدر من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والسلف الصالح من بعدهم في من ارتد بعد إسلامه من هذه الأمة خير بيان لهدم قاعدة العذر بالجهل لمن تلبس بالشرك الأكبر التي أصلها بعض المتأخرين وهي قاعدة أجنبية عن الشريع وقد أتسعوا بها حتى أسلموا بها الطواغيت وأعوانهم والزنادقة والملحدين والعلمانيين وهم أذيال النصارى واليهود في ديارنا ليمسخوا عقيدتنا ويمحوا إسلامنا ويرفعوا راية الصليب ونجمة داود عاليه خفاقة ثم يريدون منا أن نحكم على أمثال هؤلاء المارقين بالإسلام ونواليهم ونعادي من عداهم فانا لله وإنا إليه راجعون أقول وله غالب على أمره ولكن أكثر الناس الأيعلمون يوسف 21 فهذه النصوص بفهم الصحابة والائمه بعدهم قاضية بردة من أشرك من هذه الأمة ونقض التوحيد خاصة بيقين وأن من التزم التوحيد وانتهى عن الشرك والتزم الشرائع فان وقع في أمر مكفر وكان تأويله فاحشا وشبهته غير سائغة فلا يعذر بجهله والدليل على هذا حديث الخوارج والقدرية الأول ومنع الزكاة والله تعالى أعلم